أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صار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 私たちはこの世を去ることについて学びたい。 وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فَمَا دَعْوَاهُمْ جَاءَهُمْ كَانَ بَأْسُنَا إِذْ إ ァンは ن 様の声を聞いて ظَالِمِينَ ファレ ل َ ن َّ الذين أ ُ الذ ر س ل إ, س أ ل ي ه م ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين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 قال انظرني ل ى يوم يبعثون قال ن ك من المنظرين قال فبما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 ثم لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ايمانهم ن وعن شمائلهم وعن ه شمائلهم م أ وعن شمائلهم ولا تجد اكثر ولكن ا مَذْءُومًا م و د ح ر ف ا ل ان ت ب يكون هناك م م ل ل أ أ جَهَنَّمَ م م اجمعين وَيَا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 私はこのように言うことを言うことを言うことを言うこ م ا 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを ب ف م ا عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن ت ك و ن ا م ل ا ي ن أو ت ك و ن ا م ن ا ل خ ا ل د ي ن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 や بني آدم قد أ ن ز ل ن علي ا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آ ي ات الله لعلهم يذكرون ヤ ب ني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما عن لباسهما ليريهما سوآتهما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 واقيموا جوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ا ل ض ل ا ل ة إ ن ه م ت ف ع ل ي ل ف ض ا ل ش ي ا ط ي ن أ و ل ي ا ء م ن د و ن ا ل ل ه و ي ح س ب و ن أ ن ه م مهتدون やはり、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは و なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ ا たはあなたはあ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 私は思うことがありません。私は思うことがありません。私は思うことがありません。私は思うことがありません。 موسوعه ت النابلسي ي للعلوم الاسلاميه ت ومن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عن ه ا أ و ل ئ ء كاصحاب النار هم فيها خالدون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 رسلنا يتوفونهم قالوا أ ي ن ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أ م ر بسم ك ا ن كافرين و ا ا ق ل د خ ل و ا في أمم قد خ ل ت من ق ب ل ك م م ن ا ل ج ن والإنس ن ا ا ل في ر ك ل م ا دخلت أ م ة لعنت أ خ ت ه ا حتى إ ذ ا د ا ر ك و فيها جميعا حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم باولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا 不思議な言 ك は、لا تعلمون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 ونودوا أ ن تلكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون ونادى أ ص ح ا ب الجنه ة أ ا ح ا ب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا ونادوا ع الأعراف ع ل رجال ى ر ف ي و ك ل بسيماهم و ن أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ ََ ا ص ُُ ر ْ أ ب ه م ْ ت و س ْ ع َ ا أَصْحَابِ ل ن َ ا ر ر ِ قَالُوا َ ب ََّ ن ا ل ََ ا ت ج ْ ع َ ل ْ ن َ ا م َ ع َ ا ل ْ ق َ و ْ م ِ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن وَنَادَى َ ه أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعرفونهم قالوا ما أ غ ن ى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون موسوعه ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم ا الاسلاميه خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أص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 اسماء ل ي و م ن ن ا ه ن الله ق م ه ذ ا وما كانوا بآياتنا ي ج ح د و ن ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل ل ن اسماء من ا ل ن نرد ن ا أو ف ع م ل غير ا ل ذ ي كنا نعمل قد خ س ر و ا أ ن ف س ه عنهم م ما وضل كانوا ي ى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 سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا, فأنزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات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 انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين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 سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنكر ن و س و ع ه النابلسي ل م ع ل و م ا ل ا ب ر ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا و م ا ك ا ن و ا م ؤ م ن ي ن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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استكبروا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 بما تعدنا شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ض م و د ا ر ه م ج ا ث م ي ن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 ر ي ت ك م إنهم ن أ ا س ي ت ط ه ر و ن ف أ ن ن ج ي ا ه ل س ي للعلوم ا ن ت من ا ل غ ا ب ر ي ن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 قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا ل ن ا س اشياءهم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 فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال أ َ و َ ل َ و ْ كنا َُ كارهين ََِِ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 و س ع ر ب ن ا ك ل شيء ع ل م ا ع ل ى ا ل ل ه ت و ك ل ن ربنا افتح بيننا ا افتح و ب ي ن ق و م ن ا ب ا ل ح ق وأنت خير ا ل ف ا ت ح ي ن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 الذين كذبوا, كأن الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن ن لَمْ ي غ و هم الخاسرين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 私たちは今日の夜を迎えた日の夜を迎えた日のを迎えた日の夜を迎えた日の夜を迎えた日の夜を迎えた日の夜を迎えた شركه الهدى شركه دعويه ن أوأمن ل ا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ي ب و افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدر الذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء اصبناهم あの و なしゃああそぶなーほん بذنوبه و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون つかまえたらいした ا ت م رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك ي ط ب ع ا ل ل ه على قلوب الكافرين وما وجدنا ل أ ك م アのセリヒンメン عهد و ان وجدنا اكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون و ملائه فظلموا بها فانظر كيف كان ع ا ق, ق ع إ ب ة المفسدين وقال موسى يا فرعون إ ن ي رسول من رب العالمين حقيق على 私の言葉は何故 ل 分かっていませ ت 私たちは今日のことは i 故かわからないこ n は何故かわからないこと i ファーサーサーアサーアサーアサーアサーアサーアサーアサーアサーアサーアサーアサーアサーアサーアサーアーー قال الملا من قوم فرعون إ ن هذا لساحر عليم يريد أ ن يخرجكم يريد ان يخرجكم من أ ر ض ك م فماذا ت أ م ر و ن قالوا ارجه واقاه وارسل في المدائن حاشرين وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم ل ل ن ن ال و ジャア السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين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 フ ل م ا ألقو ウ・スハル・アーユン・ア ن ا ス・ウ ا س ストッハブ・ウォー・ジャ و オー・ビ・ス ر ル・アドゥーン・ و ح ヘイナ・エラ・モウ・サ م アン・ア أ ピ・ア・サー・カ・フェイザー・ヒー・タ・エル・アーユン・アー・アーユン・ カオカアルハッコウォブトレマーケアヌーヤマルウォーファウルブウォーヘネリケワンカルブウォーサーグリンワウォーキーアスカハラツァーグリンカーヌアマンナビロッ ولكن اذن الله يجعلنا نحو الجنه يجعلنا آ نحو الجنه ذ ج ع ل م ا نحو الجنه マカルトモーフィ ي المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون َمَا تَنْقِمُ مِنَّا آمَنَّا إِلَّا أَنْ 私の思い ا を表すことはできない。そして私は私の ا い出を表すこ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ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 وَإِن تُصِبْهُمْ س َ ي 日々を楽しむ日々を楽 ي َ日々を楽 ا む日々を楽しَ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽َ ا 日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽َむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日َ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 الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آ ي ا ت مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 وَمَتَعَنَّ ا لفضيله ن ؤ الدكتور م ح م ع راتب النابلسي فلما كشفنا عنهم الرجز إ ل ى اجل هم بالغوه إ ذ ا هم ينكثون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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء و ت الله الحسنى الرفيق إ س ا ئ ي ل ج م ء ا ل ا و ا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 شركه و ب ا ط ل ما كانوا ي ع م ل و ن ق ا ي ه غير الله ربحيه ك م إ ل و ا ت م ض ل ك م ع و ى ا ج ع م ا ع ي ن واذ انجيناكم من آ ل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويسر و و م تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 و إ ن يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها و إ ن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا و إ ن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا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 أعمالهم هل ي ج ز واتخذ ن إ ل ما يعملون كانوا ا و قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 إ ن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في ا ل ح ي ا ة الدنيا وكذلك نجزي المبترين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 マクトーバン عندهم في التوراه و ا ل إ ن ج, ا ا إ ن ج ي, ن ي ل الطيبات ويحل موسوعه ي م ا ل ن ا ب ل و ي ل ل ع ن ه م إصرهم و ا ل أ ل ا ل ا ل ت ي ك ا ن ت ع ل ي ه م ファルディーナーマヌー ه ーワーザーウォーアナサーウォーア ع トバー ل ヌーラーディーンズィラマーウ أ ー ل ーイ ه ウ ا ا ムフリトゥーン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 ف ل م ا ع ت و ع ن ه ا ع ن ه ق ل ن ا ل ه م ك و ن و ا قردة خ ا م ي ن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 والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا ان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 و موسوعه ن يضلل ف أ النابلسي ن للعلوم الاسلاميه قلوب لا ف ق و ن بها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 م و ل و ع ه ا ل أ س ن ا ء ا ل ح س ن ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي أ اسماء الله ز ل ح س ن ى ا ل ا ن و ا ل ع ز ء الاول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 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربها لا ي ج ل ي ه ا ل و ق ت ه ا إ ل ا هو ثقلت ف ي ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض ل ا ت ت أ ي ك م إ ل ا بغته ي س أ ل و ن كأنك ك ح ف ي ع ن ه ا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 موسوعه النابلسي إ للعلوم الاسلاميه غ ي ب ت ت ك ث ر من ا خ ي ر و م س ن ا ل س و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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أ ث ق ل ت دعوى الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا لنكونن من الشاكرين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 إ ن الذين تدعون من دون الله عباد أ م ث ا ل ك م فادعوهم فليستجيبوا لكم إ ن كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها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 و َ إ ِ م َّ ا ينزغنك َََََّ من َِ الشيطان ََِّْ نزغ ٌَْ فاستعذ ََِْ بالله َِِّ إ ِ ن َّ ه ُ سميع ٌَِ عليم ٌَِ إِنَّ الَّذِينَ